فقد مائدة معنا ديمه نجريها ورايت حزن له عالي ينخي ليها اللي هي اي بضعه محمد فاطمه الواشيها اي محمد فاطمه الواشي بضعه هل بضعه محمد فاطمه الواشي اكل ضاقرني ايضا نحيها اي ومصيبه اكل ضاقرني ضل نحيها الفقد نجريها ورايت حزن эй хэлли хала эй бадъат мухаммед фатима васиха نيظل نحييها اي من موسى يبكى رباله هل شاهدت جمع ضيله اي من موسى شاهدت شاهدت جمع صيح صيح من موسايف من موسى يا بخربه لا كم عظيله نشمه من موسى ايه هي يا شعه انا الباقي رد عرفوني اي كم صوره شافت بالطفو فعيروني هلا اي يا شيعه انا الباقر عرفوني كم صوره شافت بالطفو فعيروني اي اي كل ما يمر جفونيه عمرار باعث نيل عيده فجعاني اي عمرار باعث نيل عيده اي يا ويل مده معها ميل من مصايب كربله من من المصائب من موسا ابويا ما لاخشى للشاعر الحسيني سيد سعد الذهبهاوي هيعشى هي يا شيعان الليل هيعشى من باقي ورث عارفونی ای ای چشم سوره shaft be toof fa ayuni hal kel may mar tari hai عمر اربع نيل العيده يجعاني يا الله عمر اربع عمر اربع نيل العيده يجعاه ايه ويلي معها ميل ان شاهدت جمع من مصايب كربله من من المصعب من مه ايه انا الشيفت بيتطفي موسى بي كثيره هلا هلا, هلا, هلا انا الشيفت بيتطفي موسى بي كثيره وشاهدت جد حشيا قطعه الله هل شاهدت جد حشيا ايه شاهدت جد حشيا قطعه بعيوني انظر للخيم مستعره الله ايه بعيوني انظر للي لخيا مش تعره ايوه انظر قلبه يشلان حائر بمر ايوه انظر قلبه يا لعيله شاهدت شامعظ من مصايب كربله, مصايب كربلة. مصايب كربلة. كربلة. من مصايب مين موسى ايه انا شفت بيت طفى موسى يا بيكا ضبها ضبها هل انا شايفك بيت طفمصه يا بيكا ثوره ان شاهدك جد حسي انقطع ونحى هل شاهدت جد حسي انقطع ونحى ايه ان بعيوني للخيه مش تعره اي وانظر قلبه يشلون ح يا رب مريه اي يا لعيله انا شاهدت كم عظه من مصايب كربله إيه هو يلمو سايب لأريد أرويها أنا أرويها هو يلمو سايب لأريد أرويها وينفجع قلبي من يمر أريها هل نعرض طلف بقلبي شتا فاي ها شتا فاي ها شتا فاي اي اي نار تو روح ينعض نايه اي ويله مو مكلتله ايشا من مصايب كربله مصايب كربله من مصايب من موصى هلا, هلأ. هلأ. وينفقع قلبي من يمر طاريها طاريها اي نارته فوق قلبي شتافه شتافه شتافه اي هل روحي ينعض النايهي اي gomalomay yahmom zadat hammi zadat hammi bikathr من yib dami min dami hammi hal ya بغدرت هوشة من السمسارة ويدم جورين جزاك الله خير الجزاء موفق لكل خير إلى هنا بمقام إمامنا الباقر يا, يا, يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل منا ومن المؤسس لهذا المجلس بأحسن قبول يا الله إلهنا بمحمدٍ وآل محمد عافي وشاف جميع المرضى يا الله إلهنا بمحمدٍ وآل محمد اقضي حوائجنا جميعنا هذه الليلة يا الله إلهنا بمحمدٍ وآل محمد وفقنا لما تحب وترضى يا الله